بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا اعطيناك الكوثر فصل لربك و ن ح ر إ ن شانئك هو ا ل أ ب ت ر